من الله الشرعيه التوبه من الذنب بعد المقارنه النهارده نتكلم عن معنى من اهم و المعاني في فكره التعامل مع الذنوب الا وهي الحياة من الله عز وجل نتكلم النهارده في عدمتني ذنوبي عن الحياة من الله لما وقع سيدنا ادم عليه السلام في الذنب وصر هاربا في الجنه قال الله تعالى لادم عليه السلام أفراراً مني يا آدم قال لي يا رب بل حياء منك من أخطر المواقف المعنى اللي, اللي ممكن يعد عليها العبد في رحلة تيره إلى الله عز وجل هو موقف العرض على الله تبارك وتعالى يوم القيام خياله معاناً المشهد كذا لما يقف كل واحد فينا ويبدأ يقرأ كتابه كتاب أعماله لا يواجاب اللي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الكتاب اللي سوصرت فيه جميع الأعمال اللي واحد عملها طول حياته وبيقرأ الكتاب ده قدام ربنا عز وجل وليس بينه وبين الله ترجمه قال ربي سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابة فَنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا كل إنسان ألزمناه طائره وفي عنب يوم القيامة كتابا يلقاه منشود اقرا كتابك انت اللي هتقرأه انت اللي هتقريه عَلَيْكَ حَسِيبًا المواقف ده جماعة ما فيش في مجال أو مجال للعناد أو مجال إن واحد يعمل نفسه مش واخد باله من الحاجات دي او يقولي رب الكلام مش موجود انا ما عملتش الكلام ده لقول الله تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا نستنسق ما كنتم تعملون لحاجة معمول لها نسخ شوف انت كده لما في حاجات المهمة عندك بتشوف فلاشة او بتشوف نيوي او بتشوف هار تنسخ عليه الحاجات المهمة دي وبعد كده بترجع تفكر او بتتفرج أو تشوف او تبحث في الحاجات اللي انت نفختها دي تقول يا الفيديو ده الفيديو ده انا عملته الساوند ده انا كنت عملت فيه كذا مش عارف المقاله دي انا كنت كتبتها لا مش عارف الكتاب ده انا كنت درسته لا الفيديو ده او الدرس ده انا كنت سمعته ليه موقف كده تبدا تفكر عشان انت نفسك كلام في حاجات مش هتستمتع عملتها ولله المثل كل حاجة منسوخة عند ربنا سبحانه وتعالى في كتاب كتاب في جميع الأعمال من غير ريالة أو نقصان على العبد قال ربي عز وجل عودي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا والتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضمن ربك أحد ليه الظلم في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى هو العدل ويظلم احده سبحانه وتعالى كل حاجه احنا عملناها هنجدها امام الله عز وجل وجدوا ما عملوا حاضره قدام عينينا حتى لو في بعض العباد او العبيد والعياذ بالله انكروا في الوقت ده الحاجات اللي هم عملوها ساعتها ربنا سبحانه وتعالى فيامر الجوارح ان يتشهد عليهم قال ربي سبحانه وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون متخيل كده أني سمعت حيشفل عليك يوم القيامة يقول أنت سمعت الكلام الفلاني أو سمعت الغيبة الفلانية أو سمعت النميمة الألنية وما جاوبتيش أو ما دفقتيش عن خطتها وبدأت وبدأت هدانك وجواحك تشهد عليك بالأشياء اللي انت سمعتيها قدامهم مش في مش بس كده ده كمان الأبصار كمان الانية هتشهد أنا شفت البنت وهي معدية أنا شفت كذا أنا شفت كذا أنا شفت كذا شفت تخوامات الله بتنتهك وسكت شفت أفلام شفت طبسلات شفت كليبات شفت شفت شفت, شفت كل ده قدامك حتى الجلود جلد الإنسان هيشهد عليه طب هيشهد علي إيه؟ إيه ده نعم. العلاقات الأسف المحرمة بين الشباب والبنات سائل الشباب ينسكوا إيه البنات والعكس كل ده هشهد عليك يوم دينامة بمكانه يعملون كل حاجة عملتها كل حاجة مسكتها كل حاجة لمستها كل حاجة بيه ده أو لمست إيديك وهي محرمة عليك هتشهد عليك يوم ده الموقف ده الناس هتبقى ازاي شهدتوا علينا وقالوا للجلودين شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة في ليه من الله ان ربنا سبحانه وتعالى يشهد عليك أو يشهد عليك يا ورحب لأن وقتها العبد ده أنطق والرهاب قدامنا لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى قاموا علينا وبينا في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بيضع كنفه وسيده على العبد على العبد الميني الله عز وجل كما جاء في الحديث ان الله عز وجل حليم ستير حليم حيي ستير يحب الحياة والستكر ربنا سبحانه يحب السفر. حب أن يسطر على عبده وان عبده يسطر على أبانه للأخر وهكذا فربنا سبحانه وتعالى من أثنانه ويسطر على العبد حتى لا يسطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كلفته ويسطره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا هيقول نعم اي رب ايوه رب انا عارف ذنبي الفلاني انا عملته ايوه رب انا عملته عارف نظره الفلانيه عارف الابنيه العلانيه عارف الموقف الشت عارف بنت الفلانيه ايوه رب انا عملت كده هو مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى ما اللي بيجيبي ربنا ايه اللي إيه اللي بيحصل وما بين اللي بينكسر امام الله عز وبيعترف بذنوبه امام الله أيدينا جماعة ناحترث بالذنوبنا من دلوقتي في الدنيا ونتضرب على ذا عشان لما نيجي يوم القيامة نبقى مكسورين ومكسورين قدام ربنا فناحترث بالذنبنا قدام ربنا عز وجل ولا نجادل الله ولا عبادة بالله في ذنوبنا اللي عمل في حياتنا في دخل السير ربنا عز وجل وذكر جماعة نخد الشيء يأمن ان هو يكون من الصوت الاولاني اللي بيجادل ربنا عز وجل اللي مش في الدنيا وبينكسر وبيجري يسقط بين يدي الله عز وجل ويكلم ربنا في ذنوبه ويعترف امام الله عز وجل على ذنوبه ويطلب من الله عز وجل التوبه والانابه اليه ومنه سبحانه وتعالى ده لا من على نفسه قيمه ان هو يجادل ربنا عز واللي بتكبر من دلوقتي ان هو يعترف ويعترف بالله ان الله عز وجل خان عن نفسه انه ممكن يكون اللي يجادل ربنا من اسم الله الشريف من اسماء الله عز وجل فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيشكر لهذا المقام مقام جميع المكثور والأخراف بأينا يا بي الله والدجل يوم القيام الحديث بتاع المدخل المشروع تقول كده يا جماعة كل واحد فينا كده يجيب كشكول بيجب يجب يجب كشكول كل واحد يجيب كشكول ويبدأ يظهر في الكشكول دي الكسكول ده الحسنات اللي عملها والسيئات اللي عملها لا ده انا هقولك على حاجة تانية اخطر انسى الحسنات خالص اللي انت عملتها بنقدير ربنا سبحانه وتعالى ولللا. وابدأ اكتب السيئات اللي انت عملتها طول حياتك وانت فكرت الحد بالوقت مع ربنا عز وجل ده سيئة موقف موقف اللي انت فكرة وتخيل كده ان الكسكول ده هسيقرأ قدام ربنا سبحانه وتعالى. إن الذنوب دي اللي انت عملتها بس النهاردة مثلاً ولا يكون بيشقلك بقى طول حياتك والكلام. لا النهاردة. ثلاثة أيام اللي فاتوا. الإسبوع اللي فات. العشر أيام اللي فاتوا. الشهر اللي فات. الذنوب اللي انت عملتها باليدين ربنا سبحانه وتعالى دينك وبين ربك. وبيكتبها في الأشكول ده أو في الورق دي. وتخيل نشهد يوم القيامة وأنت تقف أمام الله عز وجل بتقوله على الذنوب دي زنب زنب وليس بينك وبين الله أحد. وبين يا جماعه المشهد ده هيبقى عامل ازاي متخيلين الشعور والخجل في والنفسي اللي الواحد ممكن يبقى فيه في الموقف ده هو في الدنيا فضلا إن الموقف ده هيكون في يوم القيامه ايه المعنى ده وتخيل الموقف ده واكتبوا الظنوب دي بالوقتي كاشين انت تستغفر منها وفي نهاية الله سبحانه بينك وبين الله وفي نهاية الله نقطة في رحلة انطلاقك في رحلة السير الله يعطيه أنا لا يريد أن حتى إذا كرره الظنوب يا ربنا مش حقا بيقر وراء أي العبد في الوقت ده من نفسه أنه قد هلك اللي هو كل لازم ما نعمله أنا اللي زي ما ليش ما أقول شغل أنا اللي زي ما كان الطبيب في النهر والعياذ بالله إلا من الحمد لله سبحانه وتعالى هذا الوقت وفي تلك اللحظة التي انكسر فيها قلب هذا العبد لله عز وجل لكل رب سبحانه وتعالى سترتفع عليك في الدنيا وأنا أخفيها لك اليوم وأنا اغفرها لك لي. يا الله ما أسمل فتر الله ما أمل معاملك الله تبارك وتعالى أجمل ولا اطيب من الله عز وجل من كريم أعطاءه من كريم فضل على عجابه لما يسر عمد في الدنيا يسطع في الأخر ما يسبحوه سبحانه وتعالى عشاه ذلك سبحانه وتعالى الشيء رضي الله عنه أنه قال من أذنب ذنبا فسطره الله عليه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يكشف ستره عليه في الآخرة ومن أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله تعالى اعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة نبدي الحياة هنا محتاجين فعلا مع معنى من أخطر المعاني التربوية اللي لازم ينتبه بيها العبد السائل الله عز وجل في تلك الرحلة رحلة العودة إلى الله ألا وهون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى كل أمتي معافة إلا المجاهرين وإن من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يفتاد عملتهم بارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويكشف ستر الله عليه نبي صلى الله عليه وسلم بحذر من هذا المعنى الخطير فيقول قد انا لكم ان تمسوا عن حدود الله من اصاب من هذه الكذورات شيء اي ذنوب ومعاصي فليستر بستر الله كده يا إخوة ويا أخوات احنا حفظ اوعي تكشفي ستر ربنا سبحانه وتعالى عليك اوعي اوعي تكشف اوعي تكشف ستر ربنا عليك لا على فيس ولا على تويتر ولا على واتس ولا على ايه أنا آسف يعني كان الأخ والأقارب بيقعوا في مسائل الاستشارات الإيمانية أو التربوي على الطريق اللي هم بيبدأوا يكلموا في تفاصيل الذنوب يبدأ يتكلموا على تفاصيل المعاصي والحرمات اللي انتهكت الحدود التي تم الاعتداء عليها بينه وبين الله عز وجل غلط يا غلط الا طبعا لو هذه التفاصيل مهمه للاستشاره وغالبا ما بتبقاش مهمه غالبا بيكون من الشيطان ومن النفس ومن الهوى يبقى عايز تكلم هي عايزه تحكي التفاصيل ما تحكيش تفاصيل ما تحكيش تفاصيل ربنا سطر عليك ربنا سطر عليك ما تطلعش نفسك في المكان ده فضلا ان احنا نبدأ نكشف سيطة ستر ربنا سيطلنا ومن بعض تلاقي البنات بيتسلم بعها في الظرو المعاصي بنا حصل لي كذا بنا حصل معايا موقف كذا ده انا ده انا ده أنا عملت مبارك مش عارف ايه ولا شوال فات ولا شوال فات وهكذا خدوا بالكم المكان ده يا شباب يا اخوة دوع, دوع, دوع في هذا انت إننا نعيش مع المعنى ده معنى الحياة إن الله نتعلم نتعلم نتعلم نتعلم الله، نتعلم نحتاجين عشان نوصل لهذا المقام في رحله تطير الله عز وجل إننا نتدرب على مقامات الحياة اللي منها طبعا مقام الحياة من الملائكة هذا المقام قال ربي عز وجل فيه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذا جاء في أثر عن بعض أصحابنا وقالوا إنا معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم تقرب على المقام ده عشان يوصل للمقام الأعلى نحن نستحي من الملائكة إن هم يكتبوا علينا ذنب طبعا طبعا هم يشوفونا ونحن بنعمل ذنب ده طب مش قادر أوصل إن أنا استحي من الملائكة إنما أوصل لاستشعار هذا المقام مقام الحياة من الملائكة أعمل إيه؟ انزل على المستوى اللي تحت مني أو المستوى الآخر في التدرب للوصول لمقامات الحياة نحن نبترض أن نستحي من أن يرانا الناس على معصية الله تبارك وتعالى. نستحي أن الناس شوفنا ونحن بنعص ربنا عشان كده سيدنا سعيد بن يزيد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني أو أوصني يا رسول الله قال اوصيك ان تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قوم طبعا كان من التدريب النبوي للصحابة من صح التعبير على ترقي مقامات الحياة من الله عز وجل في رحلة تصير إليه سبحانه وتعالى ومش بس كده النبي تعالى صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضعابة طربوية عشان نقدر نتدرج ونصل لمقامات الحياة واللي أعلىها طبعا واللي احنا لأنه كان فيه مقام الحياة من الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كريت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت ومعنى ده كان واضح جدا عند الصحابه عشان كده كان سيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه عن أصحابة أجمعين يقول لا خير في من لا يستحي من الناس لا خير في من لا يستحي من الناس طيب او مش قادر لسه اوصل للمقامات دي مقام الحياء من الملائيات او مقام الحياء من الناس يبقى استحي من نفسك وان شئت فاقول لا تكن عونا للشيطان على نفسك ايه يقول بعض السلف من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر لو انت عملت عمل في السر تستحي من حد يشوفك فانت كده بتشين نفسك فانت كده بتعين الشيطان على نفسك انت مش مقدر نفسك بربنا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيها فليس لنفسه عنده قدر وطبعا اوعى تنسى اوعى تنسي ان جوارحك في يوم من الايام هتشهد عليه امام الله يوم القيامه جوارحك وتستحي من جوارحك ان هي تشهد عليك بمعصية الله تشهد عليك بما لا يرضي الله انا الله يوم القيله لو مش عارف تستحي من الله سبحانه وتعالى على وجه الذنب لو مش قادر هما بيكتبوا عليك الذنب لو مش قادر تستحي من الناس وهم شايفينك على الذنب ولو مش قادر تستحي من نفسك وانت بتعمل الدم فوقتها وقتها اعمل اللي انت عايزه اسمع ما شئت إلا نفسك كما قال النبي صلى الله إذا لم تستحي من الناس فاسمع ما شئت إذا لم تستحي من الله فاسمع ما شئت إذا لم تستحي من كذا من الملائكة فاسمع ما شئت فالكار دماغة من هذه الأمور وهذا التدرج للوصول لمقامات أو لمقام الحياة من الله سبحانه وتعالى نتعلم من ظلمنا أن احنا نستحي من الله نستحي أن يرانا الله سبحانه وتعالى على ذلك. نستحي أن ترانا الملائكة نستحي من انفسنا نستحي من الناس كل هذه درجات تربويه إيمية وجهنا لها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فضلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال النصوص والايات سواء النصوص النبوية القرانيه القرآنين نحن استشهلنا بيها الحلاء من الله عز وجل نحتاجين نحن نعيش مع المعنى ده رحله السير إلى الله عز وجل وتكون نقطة انتقلينا في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى خلصنا النهاردة بإذن الله عز وجل فلما النهاردة عن علمتني زموبي أو قدرت علمتني زموي أو مقام الحياة من الله عزوجل، لو في أي حد عنا بسؤال وكل بس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة والتدرب اللي احنا تكلمنا عنه في الوصول لمقامات الحياة في رحلة زيتي عز وجل خصوصا ثملا استقل إيمانية أو طرقوية عموما إن شاء الله نرجع معنا إن شاء الله. سلام عليكم. اسئلة بخصوص المعنى اللي احنا تكلمنا فيه النهاردة. او المقامات اللي احنا تدربنا فيها النهاردة. او اسئلة عموما. طبعا. لن كلام النبي هذا الله عليه وسلم ان تتحدث عن هذا المكان الذي يجب ان تتحدث عن هذا المكان الذي يجب ان تتحدث عن هذا المكان قال يجب ان تتحدث عن هذا المكان الذي يجب ان تتحدث عن لكن لدينا نقوم بهذه الطريقه التي تتمتع بها من اجل المشاهدات التي تتمتع بها من اجل المشاهدات التي تتمتع بها من اجل المشاهدات التي على أنه نتيجة الحياة بطريقة مجيبت إن شاء الله أخونا الفاضل على السؤال ولكن بعد السؤال إن شاء الله بتاع أخذين أعمال يعني هل الحياة مع الناس؟ موقف معين كل امر مستقبل. ده تقف هنا عندي. مش قادر افهم بالقاطر. مش قادر افهم. طب لو مثال. طيب لو في حاضر عن زين خبرتنا مثلا مثال أقدر أفهم هذه السؤال. في قولة أكون للفاضل أو خير الفاضل بسبب تأييل المصطلحات الصوفية. أنا مسلم سني والصوفية سنيين إن شاء الله بإذن الله. ولكن بغض النظر عن التأصيرات الشرعية لل لما عندهم ولكن ما هي المصطلحات التي جئنا بها حتى تحكم علينا بذل هذا الوصف؟ كلمة مقام ده من, من كلام يعني اللي اي حد يقول مقام يبقى هو ده مقام الحياة من الله عزيز سبحان الله يعني كلمة مقام الحياة او مقامات الحياة ده كلام صفية ده أعلن ذلك الله أنا على التحضير كله من الكرآن والنسنة الكرآن والنسنة لو حاضر معنا من البداية ممكن ترجع لتخريج الحديث وستتراها صحيح إن شاء الله في الواقع كتير كنا مستنسي باخراء اصمعين سوشال ميديا وغيرها حدث بمثال ب... بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا كريت أن يراه الناس سلها تفعله إذا خلق أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تستحن من الصالح. الصالحين وشفتي مثلا لو أحد مثلا تعلم أو داعية أو, أو إلى آخرة من خوال في قيب قيب موجود معاكي في المكان موجوده معاكي في المكان اللي انت بتعملي فيه شغل السوشيال ميديا او شغل الدعوي او شغل التواصل صوت او بيت او او, أو وتحركتي وكتحركتي او استشعرتي الحرج ان هي تشوفي كنت الكلام ده او تتكلمي مثلا مع فريق عمل فيهم مثلا رجال او حاجة حسيتي ان هي تشوفك كنت بتعملي الكلام ده يبقى اكيد في الوقت ده كده في حاجة غلط الاستحساس ليه كتبت منها ليه؟ طب الله عز وجل أمين هم من هذه فما تعملهوش من باب الحياة مع الله عز وجل والله أعلم فلاس نتخل في القصة التي أنا مش نتخل وإثين ما لهم وعليهم نعلم كلنا كده لنا نعلم وعلينا نعلم قريص منذ في معناه فيما معناها أن ما تفعله الآن وقلت تشفى حياء من الناس يستطيعين من كل ما نشكل آه لا الأثر اللي احنا ذكرناه فيما فيما أذكر وأثر فيما من بعض السلام من عمل في السر عن يستحننه في العلنية فليس لنفسي عنده قدر يعني في السر حاجة ما يقدرش يعملها أو يستحننه يعملها في العلنية يعني نفسه أنا دلوقتي في فريق عمل والفريق ده مختلط مثلا يعني مختلط ولا بتكلم مع شوكا يعني مش بخالبها على تجاوز في الكلام فتجاوز ذلك مبام من لكن أنا بتكلم في عموم التعامل وصول التعامل وأنا دلوقتي استحيف ان انا حد يشوفني في العلانيه ويعرف ان انا بمارس عمل مختلط و و و و فليس بنفس الهند ده يعني ااا طبعا كل ما بنتكلم في نظري ان الضوابط الايمانيه احيانا بتكون اقوى من الضوابط الشرعية في بعض الاوقات يعني ايه الضوابط الايمانيه ان تحكم الايمان على القلب وعلى العقل وعلى الناس بيبقى بقى اقوى في احيان كثيرة من تحكم الحكم الشرعي على القلب او على الناس او على العقل عشان احنا عايزين نزود ايماننا عشان يبقى في يبقى في حاجز حاجز ايماني او قلاع ايمانيه بتحصننا من الوقوع في اي شيء لا يرضي الله عز وجل او حياءا من الله عز وجل لا نفعله فضلا من يكون فيه حرج مع الناس واحنا بنفعل هذا الامر والله اخي الحبيب ايش هذه الاسئله ان شاء الله الدكتور ضياء لا يجيب عنها او دكتور محمد فرحات او شيخ هادي سوشا الى اخره من شيخ تم على مثل هذه ده. ولكن هذا المستوى مستوى ان أخد... بلاش مستوى ايماني يكون هناك مستوى ان يكون هناك مستوى ان يكون هناك مستوى ان يكون هناك مستوى ان يكون هناك مستوى ان مستوى ايماني يكون إيمان هناك مستوى ان يكون هناك مستوى ان يكون هناك مستوى ان يكون هناك مستوى ان يكون هناك قد أذانتوها بالحرب وتقرض عبد إليه بشيء أحد إليه من ما افترطوه عليه ولا إداء العبد يتقرض إليه لما في حد أحبها فإن الحديث عندي أصول ليالفرائض ثم بعد كده بأذيع عليها بالنوافل طب النوافل دي إيه؟ خلاص عندنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بضع سلوانا شعبا أعلاها قول لا إله إلا الله وأبنائها لمطة الأذى عن الطريق والحياة شعبا من شعب الإيمان طب شعب الإيمان دي هي إيه؟ كل أعمال الإيمان ما خلاص. على نجتهد اللي نحن نشتغل عليها. هذا صرح أو الصرح الإيماني داخل القلب. طبعاً إن شاء الله تسعة عشر ونص الدرس الكتاب درك تاع إن شاء الله على إن الطريق الأط. تسعة عشر ونص بإذن الله تجل. أتفضل صنعت هذا على أن يجعل هذه الكلمات الدعاء مفيدة فيها. الك والقادر علي إن شاء الله مرة قاية إن شاء الله من لا نتكلم في مقام أقد أو معنى يعني أقد من معاني إيجابية اللي يجب إن نحنا نتابع فيها في تعالي في رحلة السير لله سبحانه وتعالى ونتحول من قلوب خالص سلبية جاهز بنوب كما ذكرنا إلى رؤية جديدة أو نظرة جديدة إيجابية في تعالى. تعامل مع ذلك والاستفادة منها أقصى استفادة رقّى معدلات النمو اليمني الله في رحلة السير الله في رحلة السير الله تشرفتا بخيرا السلام عليكم